قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله طالسة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم ولا تجدن منهم حرصاً ماس على حياته ومن الذين أشرقوا يود أحدهم يود أحدهم لو عمر ألف سنة وما هو بمزحزحي من العذاب أيه عمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدو للجبريل فإن له نزله على قلبك إذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدوء وبشرى للمؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نذذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم